وقال سمعنا وأطعنا غفرانك غفران منصوبة فهل هي مفعول لسمعنا وأطعنا أو لا تفضل أسألك هل هي مفعول لسمعنا وأطعنا أو لا قل نعم ولا لا لا إذا ما الذي نصبها ما في المطر ليش يغفر غفرانك ما يستقيم الكلام أس... طيب هل هي مفعول لسمعنا وأطعنا أو لا لا إذن أين عاملها طيب أو نسألك غفرانك بارك الله فيه انتبه ولهذا ينبغي أنا سألتكم عن هذا لي... ليتبين أنه ينبغي للقارئ أن يقول وقالوا سمعنا وأطعنا ثم يقف لأنه لو وصل لفهم السامع أننا سمعنا وأطعنا إيش الغفران وليس كذلك إذن قف وقالوا سمعنا وأطعنا ثم تقول غفرانك أي نسألك يا ربنا غفران طيب في الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا الا وسعها هل يناسخ لقوله وان تبدوا ما في انفسكم او تقفون يحاسبكم بالله وذلك لان الله تعالى ذكر في آتين كل قل ان تقفوا ما في صدوركم او تبدوه ايش يعلمه الله ولم يطبع حسب لكن هنا قال إن تبدوا ما في, صد... ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بإله فهذه الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا لا وسعى ناسقة لها أو لا الجواب نعم ناسقة لأن ما في النفوس وهو حديث النفس ليس فيه عقوبة إذ أن حديث النفس لا يمكن للإنسان أن يتخلص منه لذلك كان قوله لا يكلف الله نفسا لا ناسخا لقوله يحاسبكم به الله طيب الهم بالحسنه الهم بالحسنه هل كل من هم بالحسنه يكتب له حسنه هل كل من هم بالسيئه يكتب عليه السيئه نقول هذا في في تفصيل اذا هم بالحسنه ثم عدل عنها مثل هم ان يصلي صلاه الضحى ثم عدل عنه يكتب له أجل وإن لم يصلي سبحان الله وإن لم يصلي على اي شيء يكتب له النية نية الخير خير يكتب له حسنة كاملة طيب إذا نوى الحسنة وتمناها وأرادها ولكن لم يحصل عليها كرجل فقير يشاهد رجلا غنيا يتصدق بالمال وينفقه سبيل الله فتمنى ان يكون له مثل ذلك المال ليتصدق به وينفقه في سبيل الله ايش يقول يحصل له ثواب نيه هذا المتصدق هما في الاجر سواء هما في الاجر سواء ثالثا هم بالحسنه وعمل لها اعمالها ولكن لم يقدر له تكملها كرجل هاجر إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت في أثناء الطريق ماذا يكون يكتب له الأجر كاملا لأنه هم وعمل وشراء لكن أدركه الموت وفي هذا يقول الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله طيب وتذكر قصة وقعت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف بعرفة وهي أبيكم أن طيب نذكرها أن رجلا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة فوقصته ناقته سقط منها فمات فجاءوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام يستفتونه واقف بعرفه ماذا يصنعون بالرجل فقال استمع اغسلوه بماء وسدن وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا راسه ولا تحنطوه يعني خجلوا فيه طيبا فانه يبعث يوم القيامه ملبيا الله اكبر يأخذ من قبله يقول لبيك اللهم لبيك لأنه لم يدرك العمل أي لم يدرك إتمامه لكن شرع فيه ارسلوه بماء وسدر قال العلماء يؤخذ من هذا أن غسل الميت فرض كفاية وأنه لا بد أن يوصل بالماء وأن استعمال السدر للمحرم لا يضر وان تغير الماء بالسدر ونحوه لا يخرجه عن الطهوريه ويؤخذ منه ايضا ان الميت اذا مات قبل ان يحل احرامه فانه يكفن في اثياب الاحرام افنتم يعني ما راح نجيب له فرقه جديده يكفن في ازاله وردائه لانه محرم وانه لا يغطى راسه وقد ورد أيضا في رواية ولا وجهه يعني يكون رجع على كتفيه والإزار في أسفل بدنه ويدفن ولا يحنط يعني لا يجعل فيه طيب لأن الأموات ينبغي أن يحنطوا ويجعل فيهم طيب أولا ينزهوا عن الأذاء ثم تطيب أبدانهم حتى يلاق الله عز وجل على أحسن, أحسن حال ويوقف من هذا الحديث أن الميت إذا مات في أثناء النسك لا يقضى عنه ما بقي يعني إنسان حج الفريضة في أثناء النسك مات لا نقول أكمل الفريضة عنه الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقضاء يوسف عن هذا الميت انتهينا من الكلام على الهم بالحسنه وتبين لنا جميعا انه كم من قص كم يا اخوان اربعه واحد يقول اربعه واحد يقول ثلاثه في من يقول اثنين كم يا جماعه ثلاثه ثلاثه اما الهم بالسيئه إنسان هم أن يفعل فاحشة والعياذ بالله ثم تذكر العذاب والعقوبة فتركها لله ماذا يحصل له يكتب له حسنة كاملة لأنه تركها لمن تركها لله نزغه الشيطان فهم بالفاحشة ثم تلكر عظمة الرب وعقوبة الرب فتركها لله تكتب له حسنه كامله لله الحمد نعمة هم بها ولكن لم يدركها لكن لم يعمل عملا تمنى مثل الرجل رأى غنيا يعبث بالمال يتخوض فيه ينفقه في المعاصي ينفقه في لا خير فيه فتمنى أن يكون له مثل هذا المال ليعمل فيه مثل عمل هذا الرجل إيش العمل هذا يتمنى لكن ما عنده مال يقول لو عني عندي مال فلان كان لعبت القمار وتعملت بالربع وغششت الناس ليس عندي مال فلان أسوي مثل ما يسوي ماذا يكون نقلهما في, في الاسم سواء لكن بالنيه بالنيه سواء الثالث رجل هم مستليا وعمل لها اعمالها ولكن لم يدركها كرجل هم بشرب الخمر مثلا واشترى الخمر ووضع اوان الخمر أو كؤوس الخمر أمامه، ثم جاءت الريح فأطارتها وأراقتها، فندم أن لا يكون تمكنا من شربها. ماذا ي... ماذا يكون لهذا الرجل؟ ايش يكون عليه الوزر كاملا لأنه منع منها بغير اختياره، ويجلل لهذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار المقتول في النار مسكين فقط الحياة كيف يكون في النار قالوا يا رسول هذا القاتل كان في النار لأنه قاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا إيش وجهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذا القاتل يعني الامر معلوم فما بال المقتول قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه كان حريصا على قتل صاحب لكن عجز أعرفتم يا اخوان فصار ايضا تارك السيئه الذي هم بالسيئه ولم يفعلها له الأقسام الثلاثة لكنه يزيد قسما رابعا إذا هم بالسيئه وتركها لا لله ولا عزا عنها ولا شرع فيها لكن طابت نفسه يعني عزفت نفسه عنها انفه أو لغير ذلك من أسباب فهذا لا إثم عليه وإيش ولا أجر عليه ولا أجر له لا إثم عليه ولا اجر له وهذا يقع كثيرا يهم الانسان بالمعصيه ثم تطيب نفسه تعزف نفسه عنها يقول هذا ليس عليه اثم لانه لم يفعل ولم يتمنى وليس له اجر لانه لم يخلص في تركها لله عز وجل طيب في الايه التي بعدها في نفس الايه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ما الفرق بين النسيان وبين الخطأ يا يا الفرق أن النسيان هو أن يكون عند الإنسان علم ثم ينسى والخطأ أن لا يكون عند الإنسان علم اصلا أفهمتم الخطأ يختي الإنسان ما عنده علم فعل شيء يظنه حلالا وهو حرام النسيان يدري أن هذا الشيء حرام لكن نسي ففعله فكان النسيان مسبوقا بإيش بالعلم لكن طرأ ذهول القلب عنه وأما الخطأ فلم يسبق بعلم جاهل وكلاهما في حكم الله سواء لأن الله تعالى قال قد فعلت قد فعلت يعني لا اؤاخذكم بنسيان ولا بجهل طيب من ياتي لنا بمثال قررت السنه هذا الحكم العظيم ان الانسان لا يؤاخذ بجهله كاننا ما قرانا هذا يا جماعه ولا شرحنا طيب اولا ناتي بالنسيان رجل نسي التشهد الاول في الصلاه اتبطل صلاته لا لكن يجبره بسجل وجلسه رجل صائل فنسي واكل وشرب يبطل صومه لا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نسل او وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه في قول فليتم صومه ترينا على أن الصوم لا ينقص حتى لو أكل وشبع أو أشرب وروي فالصوم تام لأنه قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أطعمه الله وسقاه لانه بغير, بغير إرادة منه رزق سقه الله إليه طيب الجهل عدم مؤاخذ بالجهل نريد مثالا تنطبق عليه الآية من السنة من السنة تفضل لا استرح في لا نتكلم عن الجهاد الآن. مثل من السنة يا أخي من السنة السلمي. ها. بارك الله فيك. هذا معاوية ابن الحكم السلمي. غير معاوية بن أبي سفيان. كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقال العاطس الحمد لله فسمعه معاوية وكان الواجب على الإنسان إذا سمع أخاه يحمد الله بعد العطاس أن يشمت يقول يرحمك الله فقال له معاوية يرحمك الله على الأصل فرماه الناس بأبصارهم يعني جعلوا ينظرون اليه بأبصارهم إنكارا على قوله فقال واتكل امياه واتكل امياه يعني انه ينجب فقد امه اياه وهذه كلمه تقال عند التوجع او اشبه ذلك فجعلوا يضربون على افخاذهم ويسكتون الصحابه فسكت لما انتهى من الصلاه كعه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلوات الله وسلامه عليه والله ما كهرني ولا نهرني لا, بوجه لا عبس بوجهه ولا أغلظ له بقوله وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما التسبيح والتكدير وقراءة القرآن أو كما قال ولم يأمره بالإعادة مع انه تكلم لماذا لم يأمر لأنه كان جاهلا إذا نأخذ من هذا قاعدة كل من فعل محرما جاهلا أو ناسيا فإنه لا إثم عليه ولا كفاره عليه ولا تفسد عبادته بذلك ايا كان ذلك المحرم افهمت يا ولد مفهوم لا طيب رجل جامع زوجته في نهر رمضان يظن ان الشمس قد غربت فاذا بالشمس محتجبة بالسحاب تطلع من وراء السحاب ماذا عليه ماذا عليه اخوان ايه نقرر قاعده من كلام رب العالمين ثم تتوقفون في الجواب لا شيء عليه لا شيء عليه لماذا لأنه جاه يظن أن الشمس قد غربت وتبينا لم تغرب وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غير ثم طلعت الشمس هذه نفس القضيه ولم يؤمروا بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم به لانه يكون من الشرع والرسول عليه الصلاه والسلام امر ان يبلغ الشرع ولو, ولو امرهم به لا نقل الينا لان الحاجه تدعو لذلك فلما لم يكن شيء من هذا علم ان صومهم ذلك اليوم كان يا اخي كان ايه كن قل... ايش ما فهمت السؤال ما فهمت السؤال اي نعم فيمت الحديث ولا ما فهمت الحديث وش الحديث قلهم هم ب... ما يهم وبالمعنى افتروا قبل ان تغرب الشمس ثم بارك الله فيك صح و اذا يا اخواني هذه القاعده تفيدكم كل ما محرم يفعله الانسان جاهلا او ناسيا ايش؟ فلا شيء عليه لا اثم ولا قضاء في عباده ولا كفار مهما كان هذا محرم ولسنا نقول لان فلانا قال في الكتاب فلاني كذا وكذا بل نقول لأن ايش؟ لان الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله عز وجل قد فعلت ولقوله تعالى وليس عليكم تناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم طيب إذا قال قائل أليس الله قال عن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزنا وو وواخذه الله على هذا واخذه الله على هذا بان اخرجه من الجنة وهو يقول فنسي فما الجواب تفضل نعم طيب هذا جواب جواب اخر يقول الجواب ان سقوط الاثم بالنسيان في شريعة الاسلام اما ما قبل فإن النسيان لا لا يستطيع الإثم هذا هذا جواب جواب آخر هذا احتجاج بالقدر مو بالشر كن يا أخي أن النسيان في هذه الآية بمعنى الترك فنسي أي ترك اصبر يا أخي آه. طيب هل لديك مثال او شاهد على ان الانسان بمعنى الترك تنسى <تصفيق> من الناس نسوا الله فنسيهم اي تركهم احسنت ولا يمكن ان يكون الانسان في, في هذه الايه بمعنى الغفلة لان الله تعالى تعال قال عن موسى لما ساله فرعون ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في ايش في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولعل هذا الوجه اقرب من الوجه الاول ان ادم عليه الصلاه والسلام ترك عن عمد وليس عن نسيان ولهذا يعني, يعني صار به التوبيخ شديدا فعصى ادم ربه فغوى ولكن ثم ايش اجتباه ربه فتابع عليه وهذا دعا لنا نتصل على هذا بالنسبة لآخر سورة البقره وأهم شيء فيه من الناحيه الفقهيه الحكميه هو ان الانسان يعذر بالجهل ولا يلحقه اثم ولا قضاء في عباده ولا كفاره لان الله سبحانه وتعالى قال في قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال قد فعل والحمد لله رب العالمين اما اخر سوره التوبه لقد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لا يا نعم انا بسالك بس بس سؤال سهل لقد جاءكم رسول من انفسكم من الرسول من المقصود بالرسول هنا من المقصود بالرسول اي منه منه هو؟ شعيب هود صالح احسن تبارك الله فيك. صار عندك علم يا اخي تقول ما عندي خلك جزوهم بارك الله فيك طيب لقد جاءكم رسول من انفسكم المراد بالرسول من محمد صلوات الله وسلم عليه. من انفسكم اي منكم ليس اجنبيا عنكم تعرفون تعرفون امانته تعرفون صدقه تعرفون نصحه حتى كان محمد رسول الله كان قبل ان يوحى اليه يسمى عند قريش ايش الامين والصادق وبعد ان جاء الوحي ايش صار عندهم صار الكذاب الساحر الكاهن المجنون الشاعر والعياذ بالله الهوى يعمي ويصن كيف تصفونه بالاول بالاوصاف الحميده ثم لما جاءكم بالحق شرقتم به ووصفتموه بالاوصاف الذميمه لقد جاءكم رسول من انفسكم ومن المعلوم ان الرسول من النفس سوف ينصح لمن كان منهم لانهم بمنزله النفس منه ولهذا قال عزيز عليه ما عنتم عزيز بمعنى شق ما علتم اي شق عليكم فكل ما يشق على على الامه فانه شاق على الرسول اتيكم بمثالي المثال الاول قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتم بالاستواك عند كل وضوء طيب هنا أو عند كل صلاة هنا منعه من أمرهم وإلزامهم باستواك ايش خوف المشقه طيب وقال عليه الصلاة والسلام وقد تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء حتى مضاعمة الليل قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي إذا كان عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال الأمة وقال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله إيش لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ألي شق عليكم لأن الصحابة يطلبون من مصور عليه الصلاة والسلام أمورا لعلو همتهم وحبهم للخير ولكن الرسول لا يطيعهم لأنه يعلم أنه لو أطاعهم إيش يشق عليه ذلك وانظر يا قص الى قضية الى قضيه عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا قال عبد الله ابن عمر بن العاص ماذا قال قال لا النهار ما عشت كل الدهر ولا الليل ما عشت كل الدهر فدعاهم النبي عليه الصلاه والسلام قال انت قلت هذا قال نعم يا رسول الله قال انك لا تطيق, ولا لا تطيق ذلك صم وافطر وقم ونم وارشده الى افضل الصيام وافضل القيام قال الصيام افضل الصيام يصوم يوما ويفطر يوما وافضل القيام قيام داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة ما مكنه الرسول عليه الصلاة والسلام من ان يصوم النهار ويقوم الليل وكذلك ثلاثه نفر جاءوا يسألون أمهات المؤمنين كيف الرسول يعمل في السر يعني في الأمر الذي لا يعرفه الناس أخبر, أخبر في النساء هؤلاء النفر أنه كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا قالوا والله هذا عمل قليل هذا عمل قليل لكن الرسول يقول قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما نحن فلا يكفينا هذا ما قال أحدهم أنا أصوم ولا أفتك وقال الثاني أنا أقوم وإيش ولا أنام وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فخطأ وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما أنا صلوات الله وسلامه عليه اما انا فاصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني كل هذا من اجل لا شق على الامه وقال عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه واله وسلم في المدينه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قالوا يا, يا عبد الله ما أراد إلى ذلك لماذا هذا قال أراد أن لا يحرج أمتهم وش من يحرجها أن يوقعها في حرج يعني أن الجمع إذا كان عن سام شق فيه في تركه فليجمع وأما إذا لم يكن مشقة فلا يجمع ولهذا جاز الجمع للمرض ولو كنت في البلد وجاز الجمع للمطر ولو كنت في البلد وجاء الجمع للج... للريح الشديدة الباردة ولو كنت في الحضر كل ذلك من أجل إيش؟ عجيب أن لا يشق على الأمة إذن قوله عز وجل عزيز عليه ما أي أنه يشق عليه ما شق عليكم له أمثلاء كثيرة حريص عليكم عليه الصلاة والسلام وهو أحرص الناس على الناس أي على المؤمنين به حريص علينا يدلنا على الخير يأمرنا به يحثنا عليه يبين فضله يبين الشر ويحذرنا منه ويبين سوء عاقبته كل هذا من أجل أن نستقيم أن تستقيم عباداتنا أن تستقيم أخلاقنا أن تستقيم معاملاتنا أن يستقيم منهجنا وسلوكنا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: للمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه عليه. يعني أنه يرحم المؤمنين ولا سيما الضعفاء منهم كاليتامى والفقراء وما أشبه ذلك والرأفة. رحمة في رقه وعلى هذا فالرأفة اخص من الرحمة المؤمن رؤوف الرحيم اقول الرأفة رحمة في ايش في رقة فهي اخص من الرحمة فكل رأفة الرحمة وليس كل رحمة رأفة و ذلك يعني لو اردت ان تعرف الفرق انسان اراد ان يداوي شخصا فدواه لكن بشده يبط الجرح بشده وياتي بالدواء الحار يضعه في الجرح هذا رحمة لا شك لانه دواه طبيب اخر ياتي برفق وبلين ويقول للمريض هذا سهل وليس فيه إلا كبط الشوكة ثم يحاول أن يأتي بالادويه الباردة كلاهما رحم لكن الثاني إيش به بالمريض والأول رحمة بلا راعة بالمؤمن الرعوف الرحيم فإن تولوا إن تولوا أنا اسال أهل النحو هل تولوا هنا في اثنين اقرأوا نعم. بارك الله فيكم تفضل. حد الحكم ليس بصحيح والتعذيل عليل. طيب. الماضي ماذا تجيب عن قوله ان حذفت منه النون لان الاخ اسمه ابراهيم يقول حذفت منه النون في اخر نقول الفعل الماضي ما يحتاج الى نون اصلا تقول صلوا زكوا قاموا قعدوا ما سهل جلم تولوا هي في ظاهرها تحتمل أن تكون فعلا مضارعا حذفت منه إحدى التأين والأصل فإن تتولوا لكن آخر الآية يدل على أنها فعل ماضي وأنه لاحظ فيها وهذا هو الصحيح إن تولوا يعني أعرضوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت يعني فوض امرك الى الله وقل حسبي الله معنى حسبي اي كافي كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبي الله لا اله الا هو اي لا معبود حق الا هو عز وجل فان قال قائل هذه الايه تدل على ان الحسب هو الله وحده حسب الله وانما دلت على ذلك لان المبتدا فيها معرفه والخبر معرفه واذا كان المبتدا معرفه والخبر معرفه دل ذلك على الحصر اي حسب الله وحده لا غير اذا, إذا قررنا هذا فما الجمع بينه وبين قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الجواب أن قوله حسبك الله أن قوله ومن اتبعك من المؤمنين ليس معطوفا على رقب الجلاله يعني ليس المعنى حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين وإنما هو معطوف على الكاف في قوله حسبك الله اي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين يتعين هذا لان الحسب وهو الكافي لا يكون الا لله وحده عز وجل فقل حسب الله لا اله الا هو لا اله الا هو اي لا معبود حق الا هو اجر الانتباه هذه كلمه التوحيد من كانت آخر كلامه من الدنيا ايش قاله دخل الجنة دخل الجنة فما معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا هو المعنى الكلمة العظيمة لا معبود حق إلا هو وعلى هذا فخبر لا محذوف خبر لا محذوف تقديره حق ويكون إلا اداه استثناء وهو بدل من الخبر المحذوف انتبه يا أخي قال بعض العلماء لا إله إلا هو التقدير لا إله موجود إلا هو فما رأي أهل الإعراب منكم في هذا التقدير ايصح صح أم لا ممكن أنت ممكن لا يمكن أقول قال بعض العلماء المعنى لا إله موجود إلا هو إلا الله فهل هذا التقرير والتقدير صحيح أو لا الجواب لا ليس بصحيح. لأنك لو قلت لا إله موجود إلا الله كذبك الواقع فيه آلهة تعبر من دون الله ولهذا قال الكفار للرسول في حق الرسول أجعل الالهه إلها واحدا وقال الله تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر ولو قلنا لا إله موجود إلا الله لكانت كل هذه الأصنام هي الله وهذا لا شك إنه خطأ ولذلك الذين قدروا أن الخبر موجود هؤلاء لو تاملوا ماذا يترتب على هذا التقدير لفروا منه فرارهم من الاسد اذن ما هو التقدير الصحيح لا اله حق الا الله وما عدا ذلك ما عدا الله عز وجل فهو باطل واستمع الى قول الله تعالى ذلك بان الله هو الحق و ما دون من دونه هو الباطل واعلم ان الاله يا اخي الاله هو المعبود حبا له وتعظيما له فأنت تعبد الله محبة فيه عز وجل وخوفا منه وتعظيما له وبتعظيمك إياه تترك محارمة وبمحبتك إياه تفعل أوامره والشرع كله أوامر ونواهي فالأوامر مبناه على المحبة أصلي لأنال محبة الله اذكر لي محبة محبه الله رجل يترك الزنا خوفا من الله وتعظيما له ولهذا كان مبنى العباده على هذين الامرين الحب والتعظيم فبالحب يكون فعل الاوامر وبالتعظيم يكون ترك النواهي ارجو الانتباه مره ثانيه لا اله الا الله لا معبود كمل حق إلا هو ومن ابطل الباطل ان يقدر الخبر بكلمه موجود لا اله الا هو عليه توكلت في هذه الجمله في هذه الجمله حصر يعني تخصيص الحكم بشيء معين لا يتعداه الى غيره فما طريق الحصر هنا فضلا ايش تقديم ايش وين الخبر يا اخي ما هو خبر هذا اين المبتدى استرح طريق الحصر يا اخوان والله يحتاج ان ندرسكم البلاغه اشهرا تفضل ايش ما اسمع لا لا أسمع. الان على حرف جر وتعلمون ان حرف الجر لابد له من عامل يتعلق به تسمعون في الاعراب الجار مجروم متعلق بكذا على حرف جر وعامله توكلت قدم المعمول هنا على إيش على العامل وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر انظر الى قوله تعالى اياك نعبد معناها لا نعبد الا اياك اياك نستعين معناها لا نستعين الا اياك إذن عليه توكلت لا أتوكل إلا على الله التوكل ما هم قال العلماء التوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل وبعضهم قال التوكل تفويض الأمر إلى الله تفويضا مطلقا وهذا اجمع واقصر ان تفوض امرك الى الله كما قال مؤمن ال فرعون قال فستذكرون ما اقول لكم وأفوض أمري الى الله فالتوكل ان تفوض امرك الى الله في كل شيء توكل على الله في كل شيء حتى في اكلك وشربك لولا ان الله عز وجل يسر لك ما حصرت هذا في لباسك، في زواجك في تحصيلك العلم فوض أمرك إلى الله ولكن هل يلزم من التوكل أن لا نفعل الأسباب الجواب لا توكل وفعل الأسباب لكن لا تعتمد على السبب لأن السبب قد يتخلم قد يتخلف المسبب لأن الله هو الخالق عز وجل لكن توكع الله وفعل الأسباب أسألكم من سيد المتوكلين؟ من؟ الله جواب موت الحيل هذا من سيد المتوكلين جماعة؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا اشكال فيه طيب هل كان يفعل الأسباب الواقية من الضرر؟ نعم، كان إذا غزا لبس الدرع، والدرع قميص من حديد، لئلا تصل السهام إليه. صلوات الله وسلم عليه. ولما كان احد كانت غزوه احد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين. كل هذا تقوية للسبب المانع من وصول السهام إليه. ولهذا لو قال قائل والله أنا بجلس في وإن كان ربي يرزقني ياتين الرزق لا يبيع ولا يشتري ولا يعمل ولا شابث قال بجلس إن كان يبيج بالرزق يبيجين أ يكون هذا متوكل على الله لا هذا متواكِل وليس متكلا على الله تقول يفعل السبب الله عز وجل يقول هو الذي جعل لكم أرض لولا إيش شو في مناكبها وكنوا من رزقه واليه النشور طيب رجل اخر قال والله انا احب الذريه وان كان الله يقدر لي ذريه فسيأتون قيل له تزوج قال لا ما تزوج ليش تزوج ان كان الله بيعطين ذريه بيجون. من يجون من يجون ينبتون في السطح لا بد ان تفعل الاسباب كل إنسان لابد أن يفعل السبب وإلا فإنه غير صادق في توكله لأن الله تعالى حكيم جعل للمسببات إيش أسبابا من أجل أن ترتبط الأشياء بأسبابها من حكمه الله عز وجل أما إذا وصل الأمر إلى العجز فحينئذ لم يبقى عليك إلا التوكل يعني إذا عجزت عن الأسباب حينئذ ما يبقي إلى التفويض المطلق وهو الاعتماد على الله تعالى اعتمادا مطلقا وسيسر الله لك الخير يقال إن رجلا كان في برية كان في برية وكان نازلا وحوله بئر بئر يعني ما فيها ما كل يوم يرى حية تخرج من البئر وتنصب ظهرها كأنها عود كأنها عود فيأتي الطائر وإيش يقع عليها يظنها عود ثم تبلعه فنظر إلى هذه الحيه وإذا هي عمياء الله أكبر لما كانت عمياء ما تستطيع أن تأتي بنفسها قدر الله لها أن ياتي رزقها في مكانها وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا معنى تغدو أي تذهب في الغداء في الصباح خماصا خالية البطون وتروح تأتي في الرواح في آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون لأن الطيور ما تبقى في أوكاري وتقول أو تقول الرزق يأتيني تطير في الجو في الأرض تبتغي الرزق فيرزقها الله عز وجل فعليك يا أخي أن تعتمد في أمورك كلها على الله مع إيش فعل الأسباب التي أمرت بها شرعا او علمتها قدرا لان الاسباب اما أن تعلم بالشرب أن تعلم بالقدر مثلا الادويه من اسباب الشفاء الأدوية من أسباب الشفاء الذي لذلك من الادويه ما علمناهم بطريق الشرع ومن الادويه ما علمناهم بطريق القدر اي بالتجارب بالتجارب نعرف ان هذا دواء لهذا لهذا المرض كان من الاشياء الاخر من الادويه التي عرفت بالشرع نعم هي ادويه مذكوره في القران او في السنه ها ايش السموم السموم يا اخي السمو هي دواء تمارها شلون حتى يوديه لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوه الثامَة وصلاة قائم على محمد الوسيط والفضيلة وبعثهم مقام محمود الذي وعدتهم إنك لا تخلف ميعاده. السؤال. ما هي الأدوية المذكورة في القرآن؟ احسنت العسل. قتل الآية. واو ربك <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> احسنت بارك الله بارك الله فيك العسل مذكور في القران الكمه مذكوره في السنه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الكمء من المن وماءها شفاء للعين نعم كيف للعين للعين تداوى بها العين ومن ذلك أيضا الحجامة ومن ذلك الكي هذه مذكورة في القرآن والسنة في أشياء من الأدوية ما ذكرت القرآن والسنة لكن علمت في بالتجارب اكثر الأدوية التي بين أيدي الناس الآن كلها علمت بالتجارب تولها ناس وكذلك حتى فهموها وعلموها الكمعة هي المذكورة في قول الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري تتقسام عرفتها <تصفيق> طيب عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هو الله عز وجل رب العرش العظيم العرش هنا الفي للعهد أي العهود الذهني كل مؤمن يترى القرآن إذا قيل العرش عرف أنه عرش الله عز وجل أن يستوى عليه وقول رب العرش أضاف الى العرش لعظمه العرش لأن العرش أعظم المخلوقات التي نعلمها السماوات والأرض أعظم من الإنسان لخلق السماوات والأرض أتم أكبر من خلق الناس العرش أكبر بكثير من السماوات والأرض ولهذا جاء في الحديث ما السماوات السبع والارضون السبع في الكرسي في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض الله أكبر حلقة حلقة الدرع ألقيت في فلات من الأرض ثلاث واسعة ماذا تكون نسبة هذه الحلقة للفلات هجيب يا لا شيء وإن فضل العرش على الكرسي كفاو الجلاله على هذه الحلقه الله أكبر كفضل الفلات على هذه الحلقة يعني انه اعظم بكثير من الكرسي وهذا يدل على عظمه الخالق لان عظمه المخلوق تدل على إيش على عظمه الخالق فبغي ان يقال هذا العرش محيط بالمخلوقات محيط بالمخلوقات وعليه استوى الرحمن عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى أي على العرش إلا وعلا علوا نريق بجلاله ولا يجوز أن نسأل كيف استوى على العرش يحرم علينا أن نسأل هذا كيف استوى علينا أن نؤمن بأنه استوى بمعنى على العرش لكن ليس لنا أن نقول إيش كيف استوى؟ كان مالك بن أنس رحمه الله إمام امام دار الهجرة أي إمام المدينة، وله مذهب مشهور هو أحد المذاهب الاربعه كان جالسا مع أصحابه، فقال له رجل يا أبا عبد الله. الرحمن على العرش استوى كيف استوى يسأل عني عن الكيفية ولا عن المعنى عن الكيفية فأطرق مالك رحمه الله برأسه حتى علىه الرحضاء قال العلماء الرحضاء يعني العرق الشديد وذلك لشدة ما ورد على قلب من هذا السؤال نسأل الله أن يعاملنا لبعفو انظر الى من عرف الله عز وجل حق المعرفه كيف تاثر من هذا السؤال وكثير من الناس الان يسال مثل هذا السؤال او ما هو اشد وكانه يشرب ماء باردا لا يبالي نسال الله العافيه فرفع راسه وقال له يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد رضي الله عن مالك وإخوانه من الائمه الذين يقدرون الله حق قدره قال للسواه غير مجهول وضد المجهول ما هو المعلوم يعني الاستوى معلوم كل يعرف ماذا استوى على كذا اي ايش اي على عليهم قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون اكمل لتستووا على ظهوره ثم تذكرون امه ربكم اذا استويتم عليه ما ما نستوى على ظهوره اي تعلوا عليه وقال تعالى لنوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من الطم الظالمين إذن استوى على الأرش يعني على علي هذا معناه هذا معناه في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيش بلسان عربي مبين واللغة العربية لا يمكن ان يكون فيها ان يكون معنى استوى على كذا بمعنى استولى عليه لكن من ترابطت قلوبهم بالتعطيل قالوا استوى على العرش اي استولى عليه نسال الله العافيه لو كان استوى على العرش بمعنى استولى عليه لكان الله مستوي على الأرض لكان الله مستويا على الارض لانه مستولا عليها ولا أحد يمكن أن يتفوه بقوله إن الله استوى على الأرض لو كان معنى استوى على العرش استولى عليه لكان العرش قبل استواء قبل الله عليه ملكا لمن لغير الله وهل أحد يقول بهذا لكن نتم كلام مالك الحمو الله قال والكيف غير معقول معنى غير معقول أي لا, اي لا يمكن أن ندركه بعقولنا عقولنا أقصر من أن تدرك كيفية صفات الله وإذا كان البصر وهو عضو من الحواس لا يدرك الله عز وجل فكيف بالعقل الكيف غير معقول يعني لا يمكن لإنسان أن يدرك بعقله كيف سوى الله على العرش ابدا والإيمان به بايش واجب الإيمان بالس واجب لأن الله ذكره في القرآن وكل ما ذكره الله في القرآن فإنه واجب التصديق به والإيمان به والسؤال عن بدعه وهذا ما حط الفائدة بالنسبة لما سأقول أن السؤال عن كيفية صفات الله من, من البدء لماذا لسببين السبب الأول أن الصحابة لم يسألوا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهم احرص الناس على معرفة صفات الله عز وجل وما سألوا عن ذلك ما قالوا يا كيف استوى ثم إنهم لو قالوا كيف السؤال يوجهون السؤال لمن؟ إلى رسول الله الذي هو أعلم الخلق بصفات الله ومع وجود هذا المقتضي لم يسالوا عن الكيفيه هذا أحد الوجهين في قوله السؤال عنه بدعه وجه آخر السؤال عن كيفيته من ديدن أهل البدع لأن أهل البدع يقول أهل السنة المثبتين للصفات يقول أن تثبت الله كيف اليد علشان يحرج يحرج السنة يقول استوى عرف كيف استوى علشان ايش هجيب يا جماعة الاحراج يعني ان اهل البدع يأتون الى اهل السنة المثبتين يقولون كيف هذه الصفة ليحرجوهم لكن الحمد لله جواب جوابه السنه سهل قال بعض العلماء اذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى زفاق الاخر فكيف ينزل فقل له: إن الله أخبرنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل أجاب هنا مسكت ولا غير مسكت خلاص مسكت إن الله أخبرنا أن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل إذن ما نتكلم بهذا وقال آخرون إذا قال لك المعطل كيف صفته فقل له كيف ذاته كيف ذاته هو لا يستطيع ان كيف الذات والصفات فرع عن, عن الذات وبعد الصلاة إن شاء الله لجبع الأسر